Vart se ti juz, tristo samde se i druga. Ka'udu billahi min ash كان rajeem Bismillahir-rahmmanir-raheem. Fama kana jawaba qawmihi illa an qaluu akhriju ala فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المندرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ, فأنبتنا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنَوْا بُيُوتَهَا ا الههمع الله بل هم قوم يعدلون ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا ا الههمع الله بل لا يعلمون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 وَإَِّ رَبَّكَ لَذُ فَضْلٍ على الناسَّاسِ وَلَ أَكْتَرَهُم لا يَشكُرون وَإِنَّ رَبكَ لا يَعلَمُماتَا تُكِّ صُذُورهُم وَماَا يُولِنُون.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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العم عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذاَا وَقَا القَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخَجنَا لَهُ دَبَةَ مِنَ الأأَْرضِتُ كَلِّمُهُم أَ النَّ سَكَانوا بِآياتنَ لا يُوقِنُون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كلُلِّ أَُّةٍ سَوجَم مَِّ يُكَذّبُ بِآياتِنَا فَهُم يُزَون حَتَّى إِذَا جَاءَ قَوْلُ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكِرُونَ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ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 وَلَمَّا بَلَغَى شُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتدلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ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 فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ قَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ مِنَ الْأَمْسِ يَسْتَسْرِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَضَالٌّ فَلَمَّا أن أَرَادَ أَن يَبْتَشَ بِالَّذِي هُوَ عَلُونَ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نفسا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 قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب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 ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر O abona şeyh kibir Fasqa lahuma thumma tawala ila adzill Faqal rabbi inni lima أنzlta ilayya min khayr فهو احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجرا ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهِ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينَ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 سَتَجِدُنِي إِشَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيُّ مَلَأَ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عليه والله عَلَيَّ وَاللهُ عَلَامُ مَا نَقُولُ وَكِيل فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُّوا قَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُّوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آ بِخَبَرٍ أَْ جَزوَاتِ مِن النَّ لِلَ عََّكُمْ فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاق. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّامُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ وَسنك يذك في جيبكَ تَخلج بَظ منِن غَرس إ وَظمم إليكَ جاحك مِنَ الر فذانك بحانَ فذانكَ برهان مِ فذانكَ برحان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 بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم مُسَابِقَ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا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 فَاخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ مِثْلَ الظَّنْغُرِ كَيْفَ كَانَ عِقْبَةَ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَأَتْبَعَنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لعلهم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 وَمَاكُمْ تَسَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَجْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا تَجْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّنَا كنا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَنتَ هُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا مِنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ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 قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَىً مِّنَ اللَّهِ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 وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْنِهِ مُسْلِمِينَ كي يؤتونا اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون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 وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف مِنْ أرضنا ها ولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كممتعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيكون اين شركائا الذين كنتم تزعمون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 نَهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا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 وخرج على في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وَقَا الذي نَوْوتُ الْعَمَ وَإلَكُمْ ثَوَابُ اللَِّ خَيِرٌ لِمن آممَنَ وَعَامِلَ الصَّانِ حَْور وَلَا يُلََقَّ إِلَّ الصَّابعُ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 واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا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 وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ زُلَتْ إِلَيْكَ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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين أحسب الناس أن, أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلا قَدَفَةً الذيينَ م قَبللْ فَل يَعلَمًا اللههُ الذيينَ صَدَقُوا وَلا يَعلَمًاكَذبين أَم حَسِبَ الذيينَ يَعْعملون السَّاتِ أَ يسقون السَّ أما يَحكمون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 وَإِنْ جَاهَذَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَنُونَ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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَن يَجَآنَّصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا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 وَلَيْسَأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ فَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَأِسُوا مِنَ الرَّحْمَةِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَقَال إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَدَّتْ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وما لكم من ناصرين فَآمَنَ له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَاجْعَلْ لِي فِي ذُرِّيَّتِهِمْ نُبُوَّةً وَالْكِتَابَ وَآتِنَا هُوَ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ إن لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر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 قالوا نَحنُ أَعْلَ بِمَا فيِيهَا لن نَجَّهُ وَأَهْلَهُ إَِّ مرَأتَهُ كَتْ مِنَ الغابِرين. وَلَمَّا آنَ جَاءَ رُسُلُنَا لُطْفًا أَبِيهِمْ وَالضَّاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ مُنَجِّئُكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين فَقَالُوا نُؤْمِنُ بِالَّذِي أُرْسِلْتَ بِهِ وَمَا نُؤْمِنُ بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَشَفَ نَبِيلَ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَّنْ أُرْغِنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُغْضِبَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ <تصفيق>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 Inna allah ya'lem ma yadعon min dounih Inna allah ya'lem ma yadعon min dounih min shay'i وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها للناس وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ